بالاستغاثه كذا طيب كم مركان الاستغاثه نعم ثلاثه وهي ها الاداه والمستغاث به والمستغاث له طيب المستغاث به لا بد ان يقترن بلام وهذه اللام تكون مفتوحه طيب وش بقي الاداه والمستغاث به والمستغاث له طيب المستغاث له لا بد ان يقترن بلام طيب واللام مش تكون لا بد ان تكون مكسوره مثل يا للطبيب للمريض طيب مرة بنا أيضا الندبة الندبة لها أداة ما هي؟ أداة نعم الواو طيب وأيضا ما في أداة أخرى؟ ياها يا. قد تستعمل ياها طيب ما الذي يجعلنا نفرق بين كون الياء للندبة وكونها للنداء نعم ها مالك اليوم نعم ذا يعني السياق السياق قد يكون مثلا للرثاء هذا يكون الن للندبة طيب من يمثل للمفعول المطلق مفعول مطلق من يمثل له نعم نعم وربت ضربة وين صاحب الضرب جمس كل ثلاثة في الضرب طيب ضربت المذنب ضربا طيب مر بنا من أحكام المفعول المطلق عدة أمور من يذكر شيئا منها نعم ليش أنواع طيب ما أنواع المفعول المطلق مبين للنوع آه أو للعدد لا نسألناكم هذه ما الذي ينوب عن المفعول المطلق ها ما الذي ينوب عنه ينوب عنه ينوب عن المصدر في كونه مفعولا مطلق نعم كل وبعض إذا أضيفته إلى مصدر مثل ولا تميلوا كل الميل ولا تقول علينا بعض الأقويل أيضا ها ايش آلته نعم مثل ضربته صوتا رشقته سهما أيضا عدده أجلدوهم ثمانين جلده طيب مر بنا المفعول فيه ما هو المفعول فيه المفعول فيه ما هو هو الظرف هو المفعول فيه طيب ينقسم إلى قسمين هما ظرف الزمان وظرف المكان طيب اليوم نقف عند المفعول مع نبدأ بالمفعول بعما ثم بالحال ثم التميز ولا الله زوج اليسر أن ننتهي من الاستثناء وإما شيءٌ أكملنا الجار المجرور والإضافة ألا شاء الله ننتهي في أسرع وقت خصوصا أن أبواب النحو كما ترون مترابطة وكل باب يدل على الباب الآخر ويسهله ويهونه طيب اليوم معنا المفعول معه المفعول معه نعم تفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا الحاضين قال المصنف رحمه الله تعالى المفعول معه والمفعول معه هو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه كسرت والنيل وأنا شاعر والنيل وقد يجب النصب هذا هو المفعول معه أن ننتهينا من عدد من المفعولات وهذا هو آخرها المفعول معه عرفه المؤلف رحمه الله بقوله هو اسم فضلا نأخذ هذا التعريف ثم نأخذ تعريفا أي يقول هو اسم فضلا يخرج بذلك أي شيء العمده الفضلا ما ليس ركنا في الاسناد هو ما ليس ركنا في الاسناد قل هو اسم فضلا يخرج بذلك العمده مثل ماذا العمده الفاعل مبتدأ خبر هذه عمد بعد وع أريد به التنصيص على المعية إذن هي ليست واو وش يخرج بهذا يخرج بهذا واو العطف التي تقتضي الاشتراك التي تقتضي المعية طيب ممكن يعرف بتعريف أي من هذا ممكن أن نقول هو الاسم الفضلة المنصوب بعد واو بمعنى مع هو الاسم الفضلة المنصوب بعد واو بمعنى مع ما تسمى هذه الواو تسمى واو المعية طيب مثال ذلك رجل حضر خوان لو يكتب نعم يكتب مثال ذلك كم مثل مصنف رحمه الله سرت والنيلا كما ذكر سِرْتُ وَنِّيْلَا أرفع كل ما ترفع لكم أحسن سِرْتُ وَنِّيْلَا نعم عليها فتح طيب أنا سائرٌ وَنِّيْلَا لا أنا أنا أنا صح نعم أنا سائرٌ وَنِّيْلَا طيب هذا مثال واضح جدا انا سائر والنيلا لاحظوا لو اعربنا استريح سرت فعل وفاعل والواو واو المعيه والنيل مفعول معه اين العامل سرت ما نوع العامل فعل هنا يقول رحمه الله يقول او اريد بها التنصيص على المعيه مشبوقه اشقصد بها الواو بفعل سرت او ما في حروفه ومعناه يعني شبه الفعل ما يعمل عمله انا سائر والنيلة لو عربت تقول انا مبتدا وسائر خبر, خبر والواو هو المعية والنيله مفعول معه مفعول معه, معه ما العامل فيه سائر ما نوع العامل شبه فعل ما نوع شبه الفعل اسم فعل واضح يا اخوان هذا هو المفعول معه مثل ما تقول سرنا والقمراء سرت والقمراء شو الوضع هذه تسمى تسمى واو مم. المعيّة نعم لو قلت مثلا جئت أو تقول جاء زيد وش تقول وعمر الوضع هذه واو إيش عطف أو العطف إذن هذا هو المفعول معه باختصار ما نريد أن نقف طويلا حتى إن شاء الله ننتهي نعم وقد يجب وقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه وإتيانه وإتيانه ومنه قمت وزيدا ومررت بك وزيدا على الأصح فيهما ويترجح في ناحو قولك كن أنت وزيدا كالأخ ويضرف في ناحو قام زيد وعمر الآن يريد أن أبيد لك أحوال الاسم الواقع بعد الواو الاسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل يريد أن يبين لك أحوال الاسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل أو شبهه لماذا قال بفعل لو قلت زيد وعمر هل هذه يمكن أن تكون واقعية ما يمكن لنا ما سبقت بفعل ولا بشبه طيب احوالها الحاله الاولى وجوب النصب الحاله الاولى من احوال الاسم الواقع بعد الواو المسبوقه بفعل اول حاله وجوب النصب على أنه ايش درسنا اليوم على أنه ايش مفعول معه, معه طيب وهذا في, في حالات متى يجب النصب الاسم الواقع بعد واو مسبوقة بفعل يجب بعده حالات منها إذا كان العطف ممتنعا إذا كان العطف ممتنعا لعامل معنوي أو لفظي مثل لا تنهى عن القبيح وإتيانه وشيء يتعين ان تكون الواو هنا مع لان لو كان لو كانت لو عاطفه لا تنهى كان معنى لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن اتيانه لان العطف على نيه ايش؟ علنيه تكرار العامل على نيه تكرار العامل اذا قال لا تنهى عن القبيح اذا قلنا ان الواو ان الواو واو العطف كانك تقول لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن اتيانه هذا كلام باطل اذا مش تعين اي يتعين ان تكون أن يكون الاسم الواقع بعد الواو ايش منصوبا على المعيه وش تكون الواو وهو المعيه <تصفيق> طيب ايضا من ذلك من هذه الاحوال التي يجب فيها ايش يجب فيها نص نصب الاسم الواقع بعد الواو منها أن يترجح المفعول معه على العطف أن يترجح المفعول معه على العطف طيب مثل كن أنت وزيدا كالأخ كن أنت وزيدا كالأخ لأنك لو عطفت زيدا على الضمير لازم أن يكون زيدا مأمورا لازم أن يكون زيدا مامورا وانت هل تريد أمره؟ ما تريد أمره إنما تريد إنما تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالأخ طيب والحالة الثالثة أن يترجح العطف ويضعف المفعول معه ترجح العطف قد يكون العطف أقوى مثل ماذا مثل قام زيد وعمر هل في عطف عمر على زيد فيه ضعف ولا لا ولا قوي قوي, قوي. قوي. إذن وش الشكون هنا, هنا ترجح العطف وش تعرب عمر اي نعم تقول وش تقول قام زيد وعمر لان العطف هنا قوي ولا مضاعف له أما فيما مضى فإن العطف ضعيف طيب يقول الشاعر في وصف دبته علفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها علفتها تبنا وماء باردا تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها أين الشاهد؟ ألفتها تبنا وماء طيب هنا الواو لاي شيء معي. معي. نعم هل يمكن هنا ورد الاسم بعد الواو منصوبا ولم يمكن عطفه على ما قبله هل التبن يعلف التبن يعلف لكن هل الماء يعلف هل يمكن العطف لا طيب الاسم ورد منصوبا منصوب بفعل محدود تقديره علفتها تبنا وسقيتها ما أن طيب إذن هذه مسألة أخرى يترجح النص ليش لأن الواو بعدها فعل مقدر معطوف على الفعل الأول وليس من عطف الاسم على الاسم لاحظتم؟ لا لو عاطفه جملة فعلية على فعلية لأن التقدير علفتها تبنا وسقيتها ماء واضح يا اخوان ليست مثل قام زيد عمرو وش يترجح ترجح العطف بالرفع لكن وليست كسرت والنيلة لأن في الأولى الواو للمعية هذه مسألة أخرى علفتها تبنا وماء الاسم وش فيه منصوب والواو ليست من باب عطف الماء ليس معطوفا على التبن إنما هو منصوب بفعل محذوف تقديره وسقيتها مثل آخر يقول إذا ملغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون إذا ملغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون ونشهل وزججنا الحواجب وزججنا يعني تجميل الحواجب طيب والعيون هل العيون تزجج ولا تكحل؟ وجه التقدير وزججنا الحواجب وكحلنا العيون مثل هذه ها استضحت؟ طيب يلا يا اخوي عشان ما نقف كثيرا الحال تفضل الحال باب الحال طيب قبل أن نقف مع تفاصيل الحال ممكن أن نسأل بعض الأسئلة أو ممكن أن نأتي بعض الأمثل الحال جلس الطالب معتدلا أقبل زيد ضاحكا هذه أحوال ما حاله كيف الحال يسأل بكيف كيف جاء تقول؟ ضاحكا كيف جلس معتدلا ولهذا إذا قيل لك كيف الحال قل منصوبة دائما إذا قيل لك كيف لأن الحال تأتي, تأتي منصوبة هي يسأل عنها بكيف هذا هو الحال باختصار يبين هيئة صاحبه طيب نعم الحال باب الحال وهو وصف فضلت يقع في جواب كيف كضربت اللصة مكتوفا طيب ممكن أن نعرفه بتعريف أيضا مختصر ممكن نقول هو وصف فضلة منصوب يبين هيئة صاحبه وصف فضلة منصوب يبين هيئة صاحبه فما يقول بمالك الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا اذهبوا اذا هذا هو الحال وصف فضله منصوب طيب مثلنا لو تكتبنا مثال ها تمسح هذه ممكن أكتب جلس الطالب معتدلا يلا جلس الطالب معتدلا أين الحال معتدلا معتدلا وصف لأن اسم فاعل مشتق اسم فاعل اعتدل يعتدل فهو معتدل ومثل اقبل زيد ضاحكا اين الحال ضاحكا وصف وفضله ممكن يستغنى عنه وممكن الا يستغنى عنه وما خلقنا السماوات والارض ما بينهما لاعبين قد لا يستغنى عنه لكن فضله قد يستغنى عنه لانه ليس ركنا في الاسناد ممكن تقول جاء زيد ولا احتاج ان تقول ضاحكا طيب نحن نطبق نذال جلس الطالب معتدلا طيب أين الحال يا اخوان معتدلا انظروا لتعريف الحال وصف اعتدل يعتدل فهو معتدل طيب لنسم فاعل فضله ممكن أن عنه ممكن أن تقول جلس الطالب الا يستقيم الكلام بلا بل طيب يبين هيئة صاحبه ما هيئة جلوسه معتدلا جاء زيد ضاحكا كيف جاء جاء ضاحكا هذا هو الحال وأكرر كثيرا أن كل باب أعرف أصل الباب والتمثيل الواضح الجلي فيه ثم البقية تأتيك الاستثناءات والتفصيلات والتفريعات طيب إذن هذا هو الحال ثم مثلا رحمه الله ضرب اللص مكتوفا ممكن ناخذ بعض الاحكام قبل ان ناتي اليها حتى يتضح وش تلاحظون في اذا قلت جلس الطالب معتدلا اول شيء اين العامل جلس اين صاحب الحال الطالب اين الحال مكتوفا. ماذا تلاحظون بالطالب؟ أنه انه معرفه طيب ماذا تلاحظون ضرب اللص مكتوفا انه ايش ها؟ معرفة, معرفة. اذا ضعوا في بالكم من الاصر ان يكون صاحب الحال معرفة قد يأتي نكره لمسوغات طيب نعم تفضل وشرطها التنكير وشرط صاحبها التعريف او التخصيص او التعميم طيب. وشرطها التنكير الحال مش تكون نكرة وصاحبها معرفة لاحظوا جلس الطالب معتدلا ضرب اللص مكتوفا مكتوفا ليست معرفة إذا عرفت مكتوفا ماذا تقول المكتوف إذا عرفت معتدلا المعتدل إذن واشتلاحظ في الحال أنها نكرة وشرطها التنكير نعم وهذا مذهب جمهور النحاة جمهور النحاة يرون أن الحال لابد أن تكون نكره طيب فإذا جاءت الحال في بعض لغة العرب إذا جاءت الحال معرفة ماذا تجيب عن هذا قد تأتي الحال أحيانا معرفة مثل يمثل النحاة يقولون ادخلوا الأول فالأول شراب الأول حال طيب معرفه الاول اليست معرفه معرف بالالف واللام قالوا تؤول بنكره التقدير ادخلوا مرتبين كلمته فاه الى في لو قيل كيف كلمته تسال عن بكيف تقول كلمته فاه الى في ف مضاف الى الضمير فاء مضاف الى الضمير معرفه ماذا تفعل تؤوله بنكره وايش تقول التقدير مشافهة طيب لو قيدك اجتهد وحدك وحدك هنا حال وحد اضيف الى الضمير اللي هي الكاف اضيفت اليها معرفه مضاف مضاف اليه معرفه نكره واحد اضيف الى الضمير فاكتسب التعريف اذا صار معرفه الحال اتت معرفه وش التقدير اولها بنكرة التقدير اجتهد منفردا. نحطم إذن شو الأصل في الحال أن تكون نكرة فإن أتى في كلام العرب أن الحال جاءت معرفة ماذا تفعل تؤولها بأي شيء بنكره ولهذا يقول بن مالك. والحال إن عرف لفظا فاعتقد والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد ما ماذا المسألة هذه؟ طيب نعم تفضل وشرط صاحبها التعريف أو... إذا ما الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة قد يأتي غير معرفة لمسوغات طيب نعم. لكن هنا دمجها جميعا نعم وشرط صاحب الحال وشرط صاحبها التعريف أو التخصيص التعريف نقف في التعريف مثل جلس الطالب معتدلا ضرب اللص مكتوفا ومثل له بقوله خش عن ابصارهم يخرجون ياتينا معنى هذا اين الحال خش عنه هنا تقدمت الحال الاصل تتأخر تتاخر خش عن ابصارهم يخرجون التقدير يخرجون ابصارهم خش عن العامل يخرجون وصاحب الحال ايش الضمير فيهم هم خش عن لاحظتهم طيب هم معرفه لنا كراب ضمير أعرف المعارف أو, أو بعد لفظ الجلالة أعرف المعارف طيب نعم أكملها عشان نشرحها جميعا وشرطه وشرط صاحبها التعريف والتخصيص أو التعميم أو التأخير نحو خش عن أبصارهم يخرجون هذا مثال أيش عشان نربط مثال التعريف طيب في أربعة أيام سواء للسائلين هذا التخصيص نعم وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون هذا التعميم, نعم التعميم. نعم. أو التأخير لمن يتموحشا طال له هذا مثال التأخير طيب واحدة واحدة إذن من خلال الممضاء شرط صاحب الحال أن يكون واحدا من أمور أربعة ما هذه الأمور واحد التعريف يعني أن يكون لاحظوا يخم فرقوا بين الحال وصاحبها الحال ما الأصل أن تكون ناكرة وإن تتمعرف أولة بنكرة. طيب وصاحبها يكون معرفة طيب هذا هو الأصل وقد يكون نكرة كما سيأتينا أو مخصصة أو معممة أو مؤخره طيب الأصل أن تكون نكره معرفة صاحب الحال متى يجوز أن يأتي صاحب الحال نكرة يجوز أن يأتي إذا تخصص إذا عمم إذا تأخر طيب نبدأ بالمثال الأول صاحب الحال يكون يقول شرط صاحبه التعريف مثاله خش عن أبصارهم مر بنا جاء زيد ضاحكا أين صاحب الحال زيد وش زيد معرفه ولا نكره معرفه طيب معرف بأي شيء بالعالمية ضرب اللص مكتوفا وين صاحب الحال اللص معرف بأي شيء خش عن أبصارهم يخرجون أين صاحب الحال الضمير وماذا المعرفة؟ ضمير. طيب هذه واضحه الثاني أن التخصيص يعني صاحب الحال قد يأتي نكرة متى إذا خصصت النكرة النكرة تخصص بأي شيء مر معنا أكثر من موطن بوصف أو بإضافة بوصف أو بإضافة مثل تخصيصها بوصف في اربعه ايام سواء للسائلين اين الحال سواء لاحظ سواء اين صاحبها اربعه اربعه نكره ولا معرفه نكره, نكرة. ما الذي سوغ مجيء صاحب الحال نكره لانها خصصت بإضافة في اربعه ايام والنكره اذا اضيفت الى نكره استفادت منها التخصيص وإذا أضيفت النكرة لمعرفة استفادت التعريف والتخصيص هو تقليل الاشتراك بالنكرات يعني يرتفع عن مستوى النكرات ولم يصل إلى مستوى المعارف واضح إذن صاحب الحال لم يأتي معرفة إنما أتى نكرة من المسوم لأنه خصص خصص في شيء بإضافة طيب وممكن أن يخصص بوصف مثل ماذا ها مثل ماذا نعم صاحب الحال يأتي نكرة مخصص بوصف جاء رجل كريم مبتسما ممكن جاء رجل كريم مبتسما ممكن تأتي طيب نعم ويقول الثالث التعميم المسوغ الثالث من مجيء صاحب الحال ناكره ان يفيد العموم مثل وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون هذه جاوب عليها له جائزه نريد الحال ونريد صاحب الحال وما المسوغ لمجيئه ناكره اين الحال من في مساله ما ذكرها المؤلف نعم تفضل منذرون منذرون مرفوع شلون تكون حال نعم قري صاحب الحال طيب ما المصوغ لمجي هناك لأنها لانها نكره في سياق النفي بل يفيد أعظم من العموم التنفيص على العموم لأن من دخلت عليه طيب صاحب الحال قريه والمسوغ العموم العموم من أين أتى من مجيء النكرة في سياق النفي طيب جيد أين الحال كيف لهم منظرون تكون حال طيب وش نوع الحال هذه نعم ما نعم. تقول لا بحال جملة بس ما نعطيك جائزة رافت طيب أنا أريد أن نسلم الجائزة فأبحث عن أي مسوق الحين تصير لك هذه ربع جائزة ممكن لعل الله ينميها لأن الله عز وجل يربي الصدقة كما يربي أحدكم فلوة لعلها تنمو وتربو وتزكو طيب الحال لها منذرون لان الحال يا اخوان وما ذكرها المؤلف مشكله ياتي مثال وما ذكر انه يريد الاختصار وكما قلت لكم عالم يقولون انحى من شبه فظن الناس كذلك طيب جمله لها منذرون لان الحال احيانا ياتي مفرد واحيانا ياتي جمله والجملة قد تكون اسميه وقد تكون فعليه لابد لها من رابط جاء زيد ضاحكا الحال هنا مفرد يعني مفرد هنا في هذا الباب ما ليس جملة ولا شبه جملة شبتوا اصطلاحات النحات والمفرد في باب المنادى ما ليس مضافا ولا شبه مضاف طيب قد تأتي الحال جملة مثل جاء زيد يضحك وش تصير جملة يضحك تقول مضارع مرفوع لما ترفع الضمة والجملة في والفاعل ضمير وستتقديره هو والجملة في محل نصب, نصب حال لأن يضحك مثل ما تقول ضحكة طيب جاء زيد ويده على رأسه جاء زيد يده على رأسه. جاء زيد الفعل فعل وفعل. الواو وو الحال وش ضابطها أن تضع بدلها إذ إذا استقام الكلام بهواو الحال التقدير جاء زيد إذ يده على رأسه طيب وش تكون يده على رأسه؟ الواو والحال ويده مبتدأ وعلى رأسه جار مجرور في محل رفع خبر يده على رأسه الجملة هذه في محل نصب حال نحطتم وش نوع الحال؟ جملة ما نوع الجملة؟ اسمية ما الرابط فيها؟ يده على رأسه وشعود عليه على صاحب الحال نعم وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون نفس الشيء لو تعرب تقول بحسب ما قبلها وما نافيه وأهلكنا فعل ماضي ونا المتكلمين في محل رفع فاعل ومن هنا لا حرف جر زائد يقول بعض النحوات أو يقول زائد للصله أو للتأكيد أو للتنصيص على العموم ومن قرية مجرور لفظاً منصوب محلة لأنها أصلها مفعول به التقدير وما أهلكنا قرية طيب إلا آه آه طيب ولها جار مجرور في محل رفع خبر مقدم ومنذرون مبتدم مخر والجملة في محل نصب على الحال أين الرابط لها طرحت لكم يا أخوان طيب من هنا مثل للتعميم طيب هنا قال التعميم فجملة الآن لها منذرون حال من قرية طيب وبعضهم يقول إذا وقعت بعد نفي وشبه لا يمكن تكون أوضح يعني الحالة الثالثة من جئ الحال نكرة أن تسبق بنفي أو شبه النفي ما النفي النفي مثل هذا المثال وشبه النفي النهي والاستفهام مثل ماذا النهي. يقول قطري بن الفجاءة لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي أيدي البيت الشاهد لا نستشهد على أي شيء يا أخوان على ما مجي صاحب الحال على ما مجي صاحب الحال نكرة لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي الشاهد ضعه تحت خط لا يركنا أحد ومتخوفا هذا هو الشاهد وجه الاستشهاد جاء الحال متخوفا وصاحبها أحد نكره من المسوغ لان سبقت بنهي طيب والاستفهام يا صاحي هالحم عيش باقيا فترى لنفسك العذره في إبعادها الأملاء يعني يقول هل الآن أنت هل قدر لك حياة باقية حتى تجعلها لك عذرا في كونك تؤمل آمالا بعيدة يا صاحي هل حمى يعني هل قدر حم يعني قدر يا صاحي هل عيش باقيا الشاهد هل حمى عيش باقيا وجلست الشاهد جاءت الحال وصاحبها لا وين صاحبها عيش من المسوّب لأنها سبقت باستفان إذن صاحب الحال يكون معرفة ويكون مخصص ناكرة مخصصة يكون ناكرة إذا حصل مسوغ ما المسوغ؟ التخصيص بوصف او اضافه والثالث أن يسبق بنفي أو شبه هذا التعميم. والرابع إذا تأخرت الحال عن صاحبها إذا تأخرت الحال عن صاحبها ساغ لك أن تأتي بصاحب الحال ناكي طيب لو تقدمت تقدم الصاحب وتأخرت الحال على الأصل أنت كانت تعرب الحال وصف صفة ما تعربها حال ثم استشهد قال لمين يتموحشا طلله البيت الشطر الثاني يلوح كأنه خلله لمين يتموحشا طلله يلوح كأنه خلله وين الشاهد ه لميت موحشا قال له الحال الحال موحشا أين اين صاحبها موحشا طال الاطلال طيب قال له طال ما الذي سوى غنياتي يا صاحب الحال ناقره تقول لي ان الحال تقدمت عليه لو أتى على كان كشقول لمية طلل موحش. لو قال لمية طلل موحش هل يقول لمية طلل موحشا لا. لمية طلل موحش. وتصبح موحش صفة. ما في مسوغ لأن تأتي حال. واضح ولا لا؟ معي يا اخوان طيب. مثل. أن تقول في الفصل واقفا طالب وش عراب طالب مبتدا مؤخر شيء يسوغ الابتداء بالناكرة لأنها تأخرت وفي الفصل جار مجرور مقدم طيب واقفا حال أين صاحبها طالب نكرة ولا معرفة نكره. لماذا جاء صاحب الحال ناكرا تقول لأن الحال تقدمت لو تأخرت فشتقول في الفصل طالب واقف, واقف. واضح يا اخوان طيب يعني هذا تقريبا انتهى درس الحال في مسائل قلنا لكم مجيء صاحب الحال جملة مثل ما قلنا لكم جاء زيد نضحك جاء زيد يده على رأسه جاء زيد ويده على رأسه شواء بالواب وبغيرها الحال أيضا يعني إذا تكلم عليه النحات في الأبواب أبواب النحو يقول قد يأتي الحال مفردا يعني واحدا جاء زيد ضاحكا وقد يأتي متعددا والحال قد يجيء ذات عدد لمفرد فعلا وغير مفرد يأتي متعدد وصاحبه واحد ويأتي متعدد وصاحبه متعدد مثل ما جئ الحال متعدد وصاحبه واحد جاء زيد ضاحكا راكبا حالا من زيد نعم ممكن تقول جاء زيد وعمر ضاحكا باكيا يعني عمر الأول ضاحك والثاني باكي تعددت الحال وصاحبها متعد واضح يا اخوان هلاص نقطب صفحة الحال فاهمين ان شاء الله فاهمون نعم لا تصير مثل اصحاب تعرفونهم ذكرنا لكم قصتهم طيب التميز نعم تفضل التمييز باب التمييز باب التمييز في اللغة هو فصل الشيء عن غيره نعم. ويسمى التمييز في اصطلاح النحا يعرف ويسمى بأسماء أخرى من أسماءه يسمى التمييز يسمى المميز يسمى التفسير يسمى المفسر يسمى البيان يسمى التبين هذه أسماء أسمى المبين أيضا طيب ننظر لتعريف المؤلف ونأخذ تعريفا نخسر منه باب التمييز وهو اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات نعم ممكن نقول هو اسم جامد هو اسم جامد متضمن معنى من غالبا متضمن معنا من غالبا لبيان ما قبله من إجمال نعم يعني من أمثلته حتى توضح لنا الصورة أكثر طاب زيد نفسا مثلا وعندي عشرون ريالا اسم نكره جامد اذا قلت طاب زيد نفسه لو قلت لكم طاب زيد ما الذي طاب من زيد نفسه عنصره كان فيه اجمالا قلت نفسا تبينت عندي عشرون ناقه عشرون حصانا عشرون دينارا عشرون ريالا فاذا قلت ريالا آه زال الإبهام هذا قال تمييز تميز هذه العشرون عن غيرها طيب نعم وأكثر وقوعه بعد المقادير كجريب نخلا وصاعد إذن يا أخوان من المنصوبات التمييز وهو ما اجتمع فيه عدة أمور خمسة مثل أن يكون اسما أن يكون فضله ممكن نستغنى عنه كنت اقول عندي عشرون ممكن استقام الكلام ان يكون نكره لاحظ ريالا ونفسا نكرات ايضا ان يكون جامدا نفس نفسا جامده وريالا جامد ايضا ان يكون مفسرا لمن بهم من الدوات نفسا وعشرون هذه مبهمه فذا يفسرها اللي هو التمييز نعم وأكثر وقوعه بعد المقادير كجريب نخلًا، كجريب نخلًا، كأشرة، كجريب, كجريب نخلًا وصاعن تمرًا عسلاً ومنوين عسلًا ومنوين والعدد نحو أحد عشر كوكبا وتسع وتسعة نعجة ومنه تمييز كمر السفامية نحو كم عبدا ملكتا، فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز المئة وما فوقها. أو مجموع كتميز العشرة وما دونها ولك في تميز الاستفهامية المجرورة بالحرف جر ونصب ويكون التمييز مفسرا للنسبة محولا كوشعل الرأس شيبا وفجرنا الأرض عيونا وأنا أكثر من كمالا أو غير محول نحو امتلا الإناء ماء وقد يؤكدان نحو ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقد يؤكدان وقد يؤكدان وش يشير هذه قبل ما خشى انتمر علينا يعني يريد يقصد التمييز والحال قد ياتي كل واحده منهما ياتي كل واحده منهما مؤكدا مثل مثل هنا للتمييز مثل الحال ثم للتمييز قالوا لا تعثوا ولا تعثوا في الارض مفسدين يعني اتى العامل تعثوا ومفسدين حال اكده بالمرادف لان التعثوا مثل لا تفسدوا لكن المعنى واحد واللفظ مختلف نعم وقوله وقوله من خير أديان البرية دينا يعني يشير إلى قول أبيات بطالب أبي عندما قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا يأتي إن شاء الله نعم ومنه بإسهل الفحل فحلهم وفحلا خلافا لسيبوي إذن خلال من خلال الكلام الماضي يتبين لنا أن التمييز قسمان أن التمييز قسمان واحد مبين اجمال الذات مبين اجمال الذات والثاني مبين اجمال النسبة مبين اجمال النسبة مبين اجمال النسبة هو المسوق لبيان العلاقة بين التمييز والمميز طيب ومبين اجمال الذات يشمل عدة امور انا ابدا بالاول مبين جمال الذات شو يشمل ايش المقادير يشمل المقادير والمقادير يعني ايش معنى يشمل المقادير يعني الواقع بعد المقادير يقع بعدهم مثل صاع بر مهل طيب وش يشمل يشمل المساحات هذه المقادير وش تشمل تشمل ثلاثة امور المساحات او القياسات يقال مثل الباع والذراع والشبر والمثل طيب التمييز اللي يأتي بعدها وشو سمى؟ يسمى إجمال ذات ويشمل أيضا المقدير تشمل الكيل كالصع والوزن كالرطل طيب من الأمثلة على ذلك مثلا تقول اشتريت صاعا تمرا وين اين التمييز تمرا طيب اين المميز صاعا طيب صاعا مبهم فاذا قلت تمرا تميز اشتريت صاعا مثل زبيبا اين التمييز زبيبا اين المميز صاعا منع التمييز إجمال ذات لماذا؟ لأنه دل على مقدار طيب الثاني من إجمال الذات تمييز العدد مثل إني رأيت أحد عشر كوكبا هذا كوكبا ميز أحد عشر لو قال إني رأيت أحد عشر ما ندري ميزها أنا غيرها كوكباً. اذا كوكبا تميز ما نوعه إجمال ذات لماذا لأنه وقع بعده عدد وهذا حكم الأعداد من 11 إلى 99 من 11 إلى 19 تسمى الألفاظ أو الأعداد مركبة من 21 إلى 99 تسمى الألفاظ الأعداد المعطوفة تمييز العدد من أحد عشر إلى تسعة عشر أو من أحد عشر إلى تسعة وتسعين يكون مفردا منصوبا تقول عندي أحد عشر كتابا وعندي تسعة وتسعون نعجة وهكذا كل ما بينها واضح يا طيب تمييز العدد من ثلاثة إلى عشرة وش يكون يكون جمعا مجرورا مثل عندي ثلاث ريالات عندي خمسة اجمال هل تقول عندي خمسة جمل هذه على لغه من اكلوني الهنود ونحن بكلوني البراغوت هذه, هذه اللغة يعني بعض العاجم اذا قال عندي مثلا خمسه جمل مثلا ما بنقول خمسه نفر مثلا مع ان النفر مجموعه هي هو احيانا يقول النفر واحد واذا بغى يجمع قال خمسه انفار ما ادري النفر اكثر من انفار النفر مجموعه طيب ايش هي هذه انا بدي باب العدد لكن نتكلم عن التمييز عندي ثلاثة عندي ثلاثه اجمال شو عرب أجمالا؟ مضافا إليه ما عرب تمييزا يعرب مضافا إليه لكنه أميز العدد العدد من ثلاثة إلى عشرة تمييزه شكون يكون مجموع مجرور طيب من أحد عشر إلى تسعة وتسعين شكون مفردا منصوبا المئة والمئتان والثلاثمئة شكون تمييزها مفرد مجرور فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة ها. وعندي ألف ريال للألف كذلك واضح يا أخوان طيب هذا يعني خلاصة الحديث عن الأعداد أيضا هناك عندنا لازلنا الآن في النوع الأول اللي هو إجمال الذات كم الاستفهامية يعني عندك كم تأتي خبرية وتأتي استفهامية وش الفرق بينها كم الاستفهاميه داخلها بباب الطلب بباب الإنشاء وكم الخبريه بباب الخبر مثلا تقول إذا أردت أن تستفهم بل الاستفهمية يأتي تمييزها منصوبا تقول كم ريالا ملكت وشعرات ريالا تمييز لكم طيب لو أتى إنسان يريد أن مثلا يباهي بنفسه قال كم ريال أنفقت كيف تفرقون بين كم ريال أنفقت أنفقت وبين كم ريال أنفقت ما الفرق بينهما سفعمية وخبرية إن يريد أدفعه كم ريال أنفقت إنسان يريد يفاخ هل هو يخبر ولا يستفهم يخبر يعني كثيرة كذا طيب كم ريالا أنفقت ماذا تكون هذه استفهمية. طيب مميز كم الاستفامية وما يكون منصوبا مميز كم الخبرية يكون مجرورا متى يكون مميز كم الاستفامية مجرورا إذا دخلت على كم الباء بكم ريال اشتريت هذا وإذا لم يدخل فتميزها منصوبا طيب عندنا النوع الثاني من نوع التمييز تمييز إجمال النسبة وهو المسوق لبيان نسبة العلاقة بين العامل والمعمول وهو على قسمين محول وغير محول شو معنى محول؟ التمييز قد يكون محولا عن الفاعل مثل واشتعل الرأس شيبا أين التمييز يا اخوان شيبا طيب معي نعم تمييز إجمال النسبة هو المسوق لبيان العلاقة بين العامل والمعمول طيب وهو على قسمين محول وغير محول المحول قد يكون محولا عن الفاعل مثل واشتعل الرأس شيبا وش تقدير كلام اشتعل شيب الرأس لو قلت اشتعل شيء بالرأس واذا تكون شيء بالرأس فعل لكن لما أردت ان تميز قلت اشتعل الراس شيبا شيبا ما يعرابها تمييز ما نوعه اجمال نسبه ولا اجمال ذات اجمال, نسبة. اجمال ذات طيب اشتعل الرأس وش نشتعل في الرأس شيبا طيب ويمثل النحاه ها يقولون يقولون تفقى بكر شحما تفقع بكر شحماً أين التمييز؟ شحماً طيب هل هو مثل كما مرقب القليل أحد عشر كوكباً أو عندي صاع برا لا هذا إجمال إيش؟ إجمال نسبة لأنه محول محول عن أي شيء عن فعل التقدي تفقع شحم بكر طيب تصبب علي عرقاً عرقان تمييز ما نوعه اجمال نسبه لان محول محول عن اي شيء عن فعل التقدير تصبب عرقه عليه طيب المحول قد يكون محول عن فاعل مثل الامثله السابقه وقد يحول عن مفعول به مثل قول تعالى وفجرنا الارض عيونا وش تقدير كلام وفجرنا عيون الارض شعر بعيون الارض هنا مفعول به طيب ومثل انا اكثر منك علما علما هنا تمييز محول عن اي شيء محول عن مضاف وش التقدير انا اكثر علما لكن لما فصل بينهما بالمجرور مميز طيب ما العامل في اذا كان تمييز المقادير عندي صاع برا ما وش العامل فيه المميز صعا عندي عشرون ريالا ما العامل فيه عشرون طيب لكن جمال النسبة اشتعل الراس شيبا وين العامل الفعل تفقى بكر شحمن وين العامل الفعل طيب ها لا لا بين من تشابه سيأتينا سيأتينا هل هو مشتق شيبا؟ لا شيب هنا جامد والحال جاء زيد ضاحك الوصف قلنا الوصف مشتق هذا من الفروق بين الحال وبين التمييز طيب يعني فيه مسألة اللي هي مسألة ايش مسألة عندي صاع برا يجوز فيها وجهات يجوز أن تقول عندي صاع برّاً ويجوز أن تقول عندي صاع برّاً يجوز النصب، ويجوز الإضافة طيب إذا قلت إذا قلت اشتريت صاعاً برّاً وشيكون عرب برّاً تميذ طيب اشتريت صاع برّاً وشيكون عرب برّاً مضافي طيب نعم وش يقول المؤلف شار في آخر الكلام يقول وقد, وقد يؤكدان نعم وشو شيء يقول للتمييز أوجه الشر بين التمييز والحال الحال والتمييز قد يقع كل منهما مؤكدا غير مبين لهيئه ولا ذاته مثال التمييز مثال الحال المؤكدة لعملها ولا تعثوا في الأرض مفسدين مفسدين توكيد لتعثوا طيب ثم وليتم مدبرين مدبرين مؤكد لاي شيء لوليتم ويوم ابث حي مؤكد لاي شيء اللي بعدنا للحياه هي البعث طيب فتبسم ضاحكا من قولها ها ضاحكا مؤكد وشرب حال مؤكد لاي شيء للعامل طيب وكما قال لبيد وتضيء في وجه الظلام منيره يصف البقره الوحشيه وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري سل نظامها السبح مثل ما نقول إذا سل نظامها وانتثر عقدها وتضيء في وجه الظلام منيرة, منيرة كجمانة البحري نعم وين الحال منيرة أكدت لتضيء اليست الإنارة هي الإضاعة بلى طيب إذا الحال قد تأتي مؤكدة والتمييز كذلك تأتي مؤكدة مثل ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينه, دينة هنا تمييز شنوع نوعه مؤكد نعم هو من خير اديان البريه خلاص يكفي إذا قال لقد علمت ان دين محمد من خير اديان البريه عرفنا المقصود لكن دين هنا مؤكده ومثل والمتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا نحن نمؤكد لأن سبقت بأس الفحل فح طيب ما نريد نعطيه أكثر من كذا نعطي التمييز أكثر من حجمه نأتي للإستثناء يلا فضي الاستثناء والمستثنى بإلا الاستثناء الاستثناء يعرفه النحاة يقولون هو إخراج ما بعد إلا هو اخراجوا ما بعد إلا أو إحدى أخواتها من حكم ما قبلها اخراجوا ما بعد إلا أو إحدى أخواتها من حكم ما قبلها نأخذ مثال قبل أن نبدأ اخراجوا ما بعد إلا او احدى اخواتها يعني من ادوات الاستثناء من حكما قبلها طيب نكتب مثالا تقول مثلا ناخذ يعني على القواعد في الاستثناء تقول حضر الطلاب حضر الطلاب إلا عليا حضر الطلاب الا عليا إلا عليا طيب نعم حسن لنطبق القاعدة هنا. أين, أين شاهدنا ومدار حديثنا على اين على عليا طيب إخراج ما بعد إلا اللي هو علي من حكم ما قبلها ما معنى هالكلام الطلاب ما الذي ثبت لهم من حكم والحضور وعلي أخرج من هذا الحكم راضح يا هذا معنى الاستثناء طيب ما اركان الاستثناء من خلال هذا المثال يا اخوان اركانه المستثناء لنرتب احسن نرتبها اركانه ايش المستثناء منه وهو الطلاب طيب الركن الثاني الاداه الركن الثالث المستثنى طيب هذه أركان الاستثناء. واضح يا اخوان طيب دعم تفضل اقرا والمستثنى بإلا من كلام تام من موجب موجب أحسن الله عليك والمستثنى بإلا من كلام تام من موجب نحو فشربوا منه إلا قليلا منهم فإن فقد الإيجاب ترجح البدل في المتصل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 إذن الآن يبين لك بعض أقسام المستثنى لأن الكلام عن المنصوبات والمستثنى في صورته الأصلية التي اجتمع فيها الشروط يكون داخلا في المنصوبات طيب هنا الآن حديث عن أحكام المستثنى نعم إذا كان الاستثناء الآن عندنا أول حالة أو أول حكم من أحكامه العربية وجوب النصب متى يجب نصب المستثنى مثل هذه الحالة يجب نصب المستثنى شوف يقول كل مستثنى بإلة من كلام تام من موجب يعني معنى هذا الكلام إذا كان الاستثناء بإلة لاحظوا مو في احدى خواتها إذا كان الاستثناء بإلة وكانت ما هي؟ ها كانت هي شو يود عليها الضمير إذا كان استثناء بإلا وكانت إلا يعني إذا كان استثناء بإلا وكانت مسبوقة بكلام تام موجب متى عيد السؤال يجب نصب المستثنى تقول يجب نصب المستثنى بإلا إذا كانت الاداه الا وكان الكلام تاما موجبا ما معنى هذا الكلام؟ وش معنى التام؟ التام ما ذكر فيه المستثنى منه. وين المستثنى منه في المثال؟ الطلا. طيب وموجب وش ضد الموجب؟ المنفي ما الموجب هو ما لم يسبق بنفي أو شبهه. حضر الطلاب إلا عليا اجتمعت الشروط ولا لا ما الشروط قلنا أول شيء أن تكون أداة إلا وأن يكون الكلام تاما ما معنى تام لأن ذكرنا لكم الشروط اجتمعت في الشروط ذكر فيه المستثنى منه طيب وأيضا الكلام موجب يعني لم ينفى لم يسبق منه ولا شبهه ما قال ما حضر الطلاب قال حضر الطلاب الا عليا طيب اذا كان الكلام تاما اعيد عليكم ما معنى تام ما ذكر المستثنى منه ما معنى موجب غير من يعني مثبت لم يسبق بنفي ولا شبهه اذا كانت الاداه الا وكان الكلام تاما موجبا ما حكم المستثنى وجوب النصب تقول حضر الطلاب الا عليا ما يجوز ان تقول الا علي واضح طيب ومن قوله فشربوا منه إلا قليلا شربوا وإنه مستثنى منه واو شربوا وهو الجماعة إلا يعني تقدير كلام شرب القوم إلا قليلا وشكم قليلا وجوب النصب لأن الكلام تام موجب والأداة إلا طيب اذا في هذه الحال متى يجب النصب في هذه الحالة؟ أيضا يجب النصب إذا كان الكلام ها تاما إيش؟ موجبًا منقطعًا؟ شو معنى المنقطع؟ نعم إذا قيل لك منقطع ها الكلام التام الموجب التام قلنا لكم ما ذكر فيه المستثنى منه طيب والموجب هو ما لم ينفع سواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا وما معنى متصل بهالحال يجب النص ما معنى الاستثناء المتصل هو ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه أليس علي من جنس الطلاب أليس قليلا من جنس الذين شربوا إذن وش حكمه وجوب النص أو كان منقطعا كذلك نعم مثل قام القوم إلا حصانا كم اجتمع من الشروط الكلام تام كلام موجب والأداة إلا لكن متصل لمنقطع منقطع ما المنقطع هو ما كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه وش حكمه هنا وجوب النص نعم تقول حضر الطلاب إلا حصانا إيش حضر الطلاب إلا المعلم بس من جنسهم المعلم يأكلوا مما يأكلوا يشربون مما يشربون نعم لكن الحصان ليس من جنس هؤلاء نعم إلا إذا قلت الحيوانية المشتركة الكلية واضح يا اخوان طيب هنا وشجب يجب؟ يجب النص هنا قال والمستثنى بإلا من كلام من تام من موجب نحو فشربوا منه إلا قليل يعني يجب الاستثناء فيه يجب النصف فيه طيب عندنا الآن حالة ثانية فإن فقد الإيجاب الثاني من أحكام المستثناء من أحكام المستثناء هو الحكم الأول وجوب النص, النص, النص الثاني جواز النص والإتباع جواز النصب والإتباع الإتباع للمستثنى منه متى يجوز نصب المستثنى منه متى يجوز نصب المستثنى وإتباعه لما قبله يجوز إذا كان الكلام تاما متصلا غير موجب يعني إيش ما في؟ يعني سبق بين فيه أو شبه إذا كان كلامه تاما ها ما معنى تاما لو تكتب لنا مثال الله عليك، نعم مثل ما تأخر الطلاب ما تأخر أو ممكن مثال هذا عشان تختصر لنا حط ما بس بجنب حضراء ما حضر الطلاب حط بجنب عليا يعني أو عليٌّ. أحسن ما شاء الله حتى بين قوسين هذا اجتهاد يعني وفي محل الاجتهاد. نعم. هذا وش سبب الكلام هذا؟ هذا كلام تام متصل. لماذا قلنا تام؟ لأن المستثنى منه ذكر حياناً قد لا يأتي مثل ما قام إلا علي ما ذكر مستثنى منه من هنا كلام تام متصل لماذا قلنا متصل لأن المستثنى من جنس مستثنى منه وش, وش اللي بس نقص موجب ولا غير موجب لأن سبق بأي شيء بنفي لما سبق بنفي جاز لك أن تنصبه على استثناء تقول ما حضر الطلاب إلا عليا وتقول عليا مستثنى منصب ولك أن تقول ما حضر الطلاب إلا علي على علي بدل بعض من كل من الطلاب قال الاتباع لأن الاتباع يشمل النعت يشمل التوكيد يشمل العطف يشمل البدل إذا قلنا ما حضر الطلاب إلا عليهم وشيكون عرب علي بدل بعض من كل بدل إيش من الطلاب طيب ما حضر الطلاب إلا عليا مستثنى, مستثنى منصوب طيب وهم. لماذا جاز الوجهان؟ لأن الكلام تام متصل غير موجب طيب واضح يا أخوان إذن كملك من وجه لك الإتباع ولك النصب على الاستثناء هذا الثاني من أحكام الاستثناء طيب أيهما أجود الإتباع ولا في الحالة هذه أيهما أجود الإتباع ولا الاستثناء جواز كله هو جواز الأمر إلى كن أيهما أجود الإتباع من الإتباع طيب نعم والنص أيضا عربيه جيدة طيب نعم تفضل فهمتوا هذه يا أخوان لا لا ها واضحة طيب سيأتي الآن مزيد أحكام نعم نعم أقرأ ونعني أمي عندك ونعني بغير الإجاب ما هي موجودة ما هي موجودة يقول المؤلف في المتن ونعني بغير الإجاب النفي والنهي والاستفهام وش يعني بغير الإجاب يعني الغير موجب ما سبق بنفي أو شبه إذا قلت نفي أو شبه وش المقصود شبه النهي والاستفهام طيب حنا مثلنا لأي شيء هنا ها النفي طيب نمثل النهي والاستفهام يقول الله عز وجل ولا يلتفت منكم أحد إلا مرآتك ب... والسبق ما هذا كلام بناءه أين المستثنى امرأتك أين المستثنى من أحد طيب كم لك من وجه فيها هذه قراءات ق قرآت قراءتان قراءة بالنص ولا يلتبق منكم أحد إلا امرأتك النصب على شيء استفهم على الاستثناء طيب والقراءة الثانية نعم هذه القراءة الأولى قرأ أبو عمرو بالرفع وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء. طيب ولا يلتبت منكم أحد إلا امرأتك هذه قراءة أبو عمرو وبن كثير. وش تكون؟ بدل بعض من كل يعني بدل من أحد نفس الكلام اللي قلناه قبل قليل ومثال الاستثناء الاستفهام هذه انتبهوا لزين. هل تثق بأحد إلا الصادق يالله يا أخوان هل تثق بأحد إلا الصادق الصادق, الصادق كم لك بها من وجه وجه واحد كلكم ستعرفونه ما هو هل تثق بأحد إلا الصادقة مثل الكلام هذا طيب رجل الثاني الصادقي. الصادقي أحسنتم يصير بدل من أحد واحد منصوب مجرور هل تثق باحد الا الصادق بدل من احل ليش قلنا قبل قليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك على الوجه الثاني لان احد مرفوع اتبعته والبدل ياخذ حكمه مبدل منه التابع ياخذ حكم ما قبله طيب واضح هذه يا اخوان ان شاء الله طيب اذا كان الاستثناء منقطعا نرجع مساله اخرى أهل الحجاز يجبون النص يشير إلى آخر كلامه يقول ما في أحد إلا حصانا وبلغتهم جاء التنزيل ما لهم به من علم إلا اتباع الظن طيب وغيرهم يقول بالاتباع لما قبله طيب في مسألة إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه هذه أشار في قوله ما لم يتقدم إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه مثل ما فيها إلا حصانا أحد شو التقدير ما في أحد إلا حصانا إذا قلت ما في أحد أحد إلا حصانا جاز الوجاه لكن ما فيها إلا حصانا أحد هنا وجوه أحد وهو النص ومثل هذا هذا في المنقطع لأن الحصار ليس من جنسه وكذلك المتصل ما قام إلا زيدا القوم ثم استدى المؤلف بقول كميت وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب واشتق الكلام ما لي شيعه الا ال احمد وما لي مذهب الا مذهب الحق لو قال ما لي شيعه الا آل احمد كم في آل من وجه وجهان لكن لما قدم المستثنى وجب نصبه نعم طيب هو استثنى يلا او فقدت تمام فعلى حسب العاده لا في عندنا استثناء مفرغ الاستثناء المفرغ ما هو الاستثناء المفرغ يسمى غير التام ما قلنا بالتام قبل قليل ما ذكر مستثنى منه طيب إذا لم يذكر مستثنى منه شو يسمى غير تام ويسمى مفرغ لماذا سمي مفرغا لأنما قبل الاداه تفرغ للعمل فيما بعدها تفرغ له واضح عرفتم إذا قلت قام الطلاب إلا زيدا ما تفرغ لزيد تفرغ للطلاب ولا لا لهذا نصب استثني من الحكمة لاحظتم لكن ما قام إلا علي شرب علي فاعل ما ضربت إلا زيدا مفعول به تفرغ ضربتنا الفعل اللي قبل قام للعمل فيما بعد إلا تصبح إلا في حكم الملغاه لكن فيها فائدة معنوية وهي الحصر كأنك تقول قام علي لكن إذا أردت الحصر تقول ما قام إلا علي شو يسمى هذا الاستثناء المنقطع وهما لم يذكر فيه المستثنى منه نعم يلا يستثناء ويستثناء بغير وسوى خافضين معرضين ويستثنى خافضين خ خافضين نعم ويستثنى بغير السوى من أدوات الاستثناء غير السواء ثم قال نعم تفضل معرضيني بعض خافضيني ها مش معنى نقف عند خافضين يعني خافضين لما بعده ما بعدهما إذا قلت جاء الطلاب غير زيد ما جاء الطلاب سوى زيد على طول اللي بعدها مجرور بهما إن قلت نهسم تقول مجرور الإضافة إن قلت حرف مجرور بالحرفية بالجرب حرف الجر. طيب لكن هما فيهما معنى الاستثناء كذولا لا فيهما معنى الاستثناء لكن لا يأخذان حكم إلا العرابي فيما بعدهما طيب نعم معربيني معكم. لأن هما خافضين لما بعدهما يعني جارين لما بعدهما قال معربيني بإعراب الاسم الذي بعد إلا ما معنى هذا كلام يا أخوان الآن إلا ما تظهر عليه حركة لأنها مبنية على السكون لكن غير غير لها حكم في نفسها وحكم فيما بعدها فيما بعدها وش قلنا وجوب الجر جاء القوم غير زيد دائما اللي بعدها مجرور جاء القوم غير زيد مررت بالقوم غير غير زيد طيب وش حكم غير العربي كيف تحرك قال خافضين اللي غير سواها معنى معناه واحد لكن نبدا بغير لأن الحركة ظاهرة فيها وسوى مقدرة طيب هي وش حكمها وش حكمها بعدها يجربها لكن هي قال معربين يعني الثنتين هذه غير سوى بإعراب الاسم الذي بعد الله طبقوا عليه القواعد السابقه على غير إذا كان استثناء تام موجب وش حكم المستثناء ينصب وجوبا مثل جاء الطلاب إلا زيدا وش حكم زيدا منصوب خلاص غير وش تكون لو قلت لو حطيت بدل إلا غير قل جاء الطلاب غير زيدا تأخذ حكم المستثنى المستفنى بإلا طيب إذا قلنا جاء الطلاب الا حصانا. وش حكم هجوب النصب طيب لو جاء الطلاب غير اشتقول غير حصان لاحظتم اللي, اللي بعدها مجرور ويتأخذ حكم ما قبلها طيب ما جاء الا زيد وش تقول بغير ما جاء غير زيد. خلاص طبقوا عليه القواعد السابقوا اللي يحتاج نكمل عرفتوا ماذا معنا خافضين لما بعدهما معربين بعرب اسم الذي بعد الله يعني أخذن حكم المستثنى المستثناء بإلا طيب وبخلاء وبخلاء وعداء وحاشا نواصب أو خوافق نعم وبخلاء وعداء وحاشا هذه أيضا من أدوة الاستثناء تفيد معنى الاستثناء قل نواصب أو خوافق لأن عندك خلاء وعدا وحاشا تقول جاء الطلاب عدا زيدا إذا قلت عدا وشكونان شوف تقول جاء الطلاب عدا زيدا وحاشا زيدا وخلا زيدا وشكونان تكون افعال لا يقول بن مالك وحيث جر وحيث جر فهما حرفاني يعني جر لبعدهما كما هما إنصب فعلاني إذا انتصب الاسم بعدهما فهما إيش؟ فعلان وإذا جر إذا انتصب ما بعدهما المستثنى فهما فعلان وإذا الجر فهما حرفان طيب ولهذا قال نواصب أو خوافض فيما معنى استثناء لكن قد يكون نواصب أو خوافض معنى خوافض جوار. يعني جوار والخفض قلنا مصطلح كوفي والجر مصطلح بصري طيب قال وبما ما خلا وما عدا إذا سبقت خلا أو عدا ما وجب النصب. نحطهم إذا سبقت خلى وعدى ما إذا مثلا قلت جاء الطلاب ما خلى لابد أن تقول زيدا جاء الطلاب ما عدا زيدا لكن تقول جاء الطلاب عدا لكنك تقول زيدا لكنك تقول زيدا, لكنك تقول زيدا طيب وكذلك ليس ليس فيهم معنى الاستثناء جاء الطلاب ليس زيدا هنا ليس زيدا وجوب النصب المستثنى لأن شو التقدير وش يكون زيدا خبر يمتد محذوف ليس الحاضر زيدا مثلا قد حضر الطلاب طيب ولا يكون زيدا في معنى استثناء جاء الطلاب لا يكون زيدا يكون شو عرب زيدا دائما منصوب على أنه خبر لكان الذي خذف اسمها طيب يلا امش لحرف الجر انتهينا من النواصب والمرفعات الآن حروف الجر المشروع بالحرف باب يخفض الاسم إما بحرف مشترك وهو من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء للقسم وغيره أو مختص بالظاهر وهو ربي ومذ ربا ربا ربا وهو رب ومذ ومنذ والكاف وحتى وواو القسم وتاء. طيب ما نطيل الجر الجرلانها سهلة جدا يقول لك يخفض الاسم ما الذي جر؟ لقد قلنا لكم من خصائص الفعل اسم الجر من خصائص الفعل الجزم والنصب والرفع مشتركة مشتركان بين الاسم والفعل طيب يخفض الاسم يجر بأي شيء إما الجر إما يكون بح بالحرف ويكون بالإضافة ويكون بالتبعية الآن عندنا المجرور بالحروف يقول يخفض الاسم إما بحرف مشترك ايش مش معنى مشترك يعني يجر الضمير ويجر الظاهر فيه بعض حروف الجر كم حروف الجر اوصلها بمالك الى 20 حرفا وبعضها مختلف فيه يعني من قوله هاك حروف الجر وهي من الى حتى خلى حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى يجمع 20 حرف شرينا حرفا في هذا الكلام طيب يقول الكباب يخفض الاسم يعني يجر إما باسم مشترك لأن هذه حروف الجر في شيء مشترك يجر الضمير يجر الظاهر نعطيكم مثال واحد وقيسوا عليه يقول عز وجل وعليها وعلى الفلك الا واشترت بالاولى ضمير ولا ظاهر وعليها ضمير. ضمير. وعلى الفلك ظاهر طيب لك يخفض بالاسم هو إما بحرف مشترك وهو من هذه الحروف اللي سيعدها تجر الضمير الظاهر طيب مثل من أه من جئت مثال تجر الضمير الظاهر جئت منك منه منها منهم مش جرت طيب جئت من أو سرت من الدمام إلى الرياض مش الظاهر الظاهر تخيرنا تخيرنا من أزمان يوم حليمه إلى اليوم قد جربنا كل التجارب من اشترت ظاهر ولا ضمير طيب وإلى اليوم اشترت ظاهر طيب وإلى آه. سرت إليك جئت إلى زيد اشترت الأولى والثاني ظاهر طيب وعن أرف الله عنك جرة ماذا؟ ضمير طيب وأعطونا مثال جرة ظاهرا عن نبي هريضة رضي الله عنه أحسنت طيب وعلى مثال وعليها وعلى الفلك ماذا جرت؟ ضمير وظاهر وفي لي فيك يا ليل آهات آه أرددها آه فيك وماذا جرت؟ جرت الضمير طيب جلست في المسجد ماذا جرت اسم الظاهر اسم الظاهر طيب واللام هذا القلم لك وهذا الكتاب لزيد عرفت إيش الضمير الظاهر طيب والباء أقسمت بالله مررت بك ربك شمعنا تجري ضمير الظاهر طب عملها مجرور لبعض هذه ما فيها أسكى طيب طيب قا... ثم قالك والباء للقسم الباء من يعني معاني حروف كثيرة جدا لو نأتي عند من يمكن نصل إلى يعني أكثر من معنى معاني كثيرة من مثلا والباء معانيها كثيرة ما لنا لنشأني بالمعاني لأن القصد لأننا اختصار المؤلف ما أراد أني شعب بالمعاني قال لك الباء لقسم وغيره يعني الباء قد تجر القسم اش تقول بالله وتجر غير القسم مررت بزيد مو ضروري قسم ليس مختص بقسم ثم قال لك او مختص بالظاهر وايش مج... وش عطف عليه الكلام شوف قال لك باب يخفض الاسم المشترك الاسم المشترك اما بحرف يخفض الاسم اما بحرف مشترك يعني بين الضمير والظاهر ثم لما انتهى من التعداد قال او مختص بالظاهر يعني الحروف الآتية من حروف الجر مختصه بأي شيء بالاسم الظاهر وهو رب رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه هل يجر الضمير ما يجر إلا بقلة واه رأبت وشيكا صدع عظمه وربه شوف البيت هنا جر وربه عطب أن جيت, ان جيت من عطبه وربه جر لكن قليل هذه الاصل تجر ايش الظاهر طيب ومذ ما رايته مذ يومين هل تقول مذه منذه لا تقول ما رايته مذ يومين وش جرت يومين جرت ايش ظاهر ما رايته منذ يومين ايضا جرت الظاهر والكاف تجر اسم, اسم الظاهر مثل زيد كالاسد هل تقول كه قليلة نعم قد تأتي قليلة مثل وأم او عال كها واقرب كها يعني قليل هذه لكن الأصل أنها تجر إيش الظاهر طيب وحتى ما سرت من المدينة سرت من مكة حتى المدينة يعني تكون معنى إلى حرفها وش تجر الظاهر, الظاهر قد تجر الضمير بقلة فلا والله لا يلقى أناسا فتن حتىك يا ابن أبي زياد حتىك تشرت الضمير طيب القسم والله والله هل تجر الضمير وا, واكا أو واه بقلة مثل واهن رأبت وشيكا صدع أعظمه واهن جرت إيش؟ الضمير لكن أصلا تجر إيش؟ الظاهر واو القسم وتاؤه تاء القسم كذلك تقول تالله نعم طيب نعم أكمل المجرور بالإضافة بقي لا لا الإضافة ننتهي من حروف الجر أيضا يعني لعل بس ما ذكر المؤلف أحيانا تأتي جارة مثلا لعل الله فضلكم علينا على لغة عقيل لعل الله فضلكم علينا جاءت جارة طيب ومن حروف الجر أيضا متى يعدونها في لغة هذيل يستدل من قول أبي هذيل يصف السحاب يقول شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لججن خضر لهن نئيجو متى لجذن أتت متى حرف جر طيب التاء هنا يعني من المسائل في التاء التاء يقولون لا تدخل إلا على فلجلالة تالله وجوز دخولها على رب الكعبة كما يقولون ترب الكعبة طيب أن هذا خلاصة الحديث عن حروف الجر تريدون أن نأخذ الإضافة نكملها لن يبقى لنا قليل إذا أخذتها طالت الإجازة طيب نعم ما الإضافة تفضل المجرور طويلة ولا لا أنت تستغل قربك يعني ومنصبك وتقر ثم تبقى نقرأها أو لا خلاص تركوها طويلة إن شاء الله الظهر نعم إن شاء الله ننتهي منها وصلى الله وسلم على نبينا